يظن أهل الجاهلية الذين لن يقدر الله حق قدره يقول هؤلاء المنافقون لجهلهم بالله ليس لنا من رأي في امر الخروج إلى القتال ولو كان لنا ما خرجنا قل أيها النبي مجيبا هؤلاء إن الأمر كله لله وهو الذي يقدر ما يشاء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 قل أيها النبي ردا عليهم لو كنتم في بيوتكم بعيدين عن مواطن القتل والموت لخرج من كسب الله عليه القتل منكم إلى حيث يكون قتلهم وما كسب الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من نيات ومقاصد اللهم حسن نياتنا يا أرحم الراحمين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 إن الله غفور حليم إن الذين انهزموا منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم التقى جمع المشركين في أحد لجمع المسلمين إنما حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوه من المعاصي ولقد عفى الله عنهم فلم يؤاخذهم بها فضلا منه ورحمة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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تكونوا مثل الكفار من المنافقين ويقولون لأقاربهم إذا سافروا يطلبون رزقا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 لا من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلت في سبيل الله او متتم ايها المؤمنون ليغفرن الله لكم مغفرة عظيمه ويرحمكم رحمه من هي خير من هذه الدنيا وما يجمع اهلها فيها من نعيمها الزائل من فوائد الآيات الجهل بالله تعالى وصفاته يورث سوء الاعتقاد وفساد الأعمال إذا العلم بالله وبأسمائه وصفاته يورث حسن الاعتقاد وحسن الأعمال أجال العباد مضروبة محدودة لا يعجلها الإقدام والشجاعة ولا يؤخرها الجبن والحرص اذن ربنا قد خلق لكل إنسان أنفاس معدودة محصية عليه وساعات محددة من سنة الله تعالى الجارية ابتلاء عباده ليميز الخبيث من الطيب ولذلك على العبد أن يعلم في كل موقف أنه مبتلى وأنه مختبر وأنه ممتحن من أعظم المنازل وأكرمها عند الله تعالى منازل الشهداء في سبيله اللهم ارحم شهداء المسلمين اللهم ارحم شهداء المسلمين اللهم ارحم المسلمين أجمعين في كل زمان ومكان يا أرحم الراحمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه